وكل ضلالة في النار مسلمان اخوة شبيز حمد سباس استعجبه اخوة قوله سبحانه وتعالى داري تل سر سفري قرآن سنتي بيغمبري بيشواء عليه الصلاة والسلام لقد بجماراء دوصدو تلهمين دا كوكر دينوا خوشوستان دیاره پیوسته مسلمان و ایماندار و او ایماندار او باوردار اوای کوا تا ک تنیايب خوای گور دویت نو خو با تا تنیا دناسه اوی باوري بخوا او هيو شريك ها او بشي پیدا ناکه اوای باوري بزندبون او هيا لدواي مردن او كسي باوري ببيغمبر هنا وعلي الصلاه والسلام دار بيويست لسر امانه له موكات تشيجاندا خويا ان فتنه بباريز ما بس ما ان فتنه اللي ردا فتني درسونا لدين خويا بمان ما بس ما ان فتنه بیدینیه لادانه لدینی اسلام ما بست ما نفتنه دا لیره دا باو معنایه کوا انسان شوینکو توی آرزو شحواتو شبوهاتی درونی بکوی خوان خواستا ریگا بزر بکو خوی توشی گمرائی و نزانی و نفهمی بکا سنچی اماع لقد قلت الأول فإن أخوة رب عمروا في داناوة تكدا جيبه أخوة رب رياري داوة وكو لآيتي باندوشش لشورتي الذاريات دفرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واتوزيفي إنسان وزن وكل دنيا بريتيال أخوة عبادتی خوی گور و وظیفه سرچی انسان مسلمانه حمو مروپک لسردوی پیوستا خوی گور بپرستی عبادت وظیفه هر گورئی انسان لسردوی اگر لا ایدال دین شون کو تو شهوات و شبهات و اگر لا ایدال اخوانا خواست شنکو توی نفسو اعرز وکانی بو دمیت اهوی اوی کوا عبادتی خواهی گوره نکا یا عبادتی اک بکاتن کوا معوض بیتنو خوار و خیز بی اخوانا خواستا خواهی گوره قبولی نکا تنو جهدو ماندی بونی بفیرو برواتن خواب هذا كم لم خد بيدها ان شاء الله تعالى دتينا خدمت پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمايشتي تي پیغمبر عليه الصلاه والسلام شيد كي نوا بو اوي ما نا كيف زانين وهرها ما نايفت نزيه بو اوی خو مانو کسو کار مانو برادر و دوست و احباب مانو امتا که لی آگادار بکینوه بو اوی خو مان لو فتنانه بپارزین کواده بیتا هوی اوی لدینه کمان دور من بختواه پیغمبری پیشوه علیه صلاة و سلام لفرمایش یک دا کا امام مسلم رحمته اخواي قوري لسربي الروايات دكا لصحابي باريز حذيفي كري يمان رضاي اخواي قوري لسربي جمعري فرمائش دكا للا امام مسلم لمجلدي يكمي صحيح مسلم جمعركي سطو بستو حشتا دفرمي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن أنصح بباريزح وذيفرة ذاكوالي بي دفر مزار يشان إماء لخزمد إمام عمر بل عمري كري رضي الله عنه دفرمي بشواه عمر لا ائمهه الفرسي چه له اوا جي له عليه الصلاه والسلام باس فتنه بك فقال قوم هند الى الصحابكار زي كوي قوريان لسربي لوالام دفرمي ان نحن سمعناه ايما جي مال عليه الصلاة والسلام باسي في اثنين كردوه فقال فشوا عمر زي خوي قوري لا سربي فرموي لعلكم تعنون فتنه الرجل في اهله وجاره فرموي واته هذا تي من واته جايشتبن كباسي فتنه بكم انسان كلاناه ماله مناله كشوكاري تو شدبي شنو تش ماله منال فتنه خوي إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً والله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ خوالا فرمي براستي منعلكانتان مالتان اوهي هاتانا فتنية فتنة اللي ربما بسي اوهي يعين دورتان ده اختوى لدين دورتان ده اختوى ليادي خواي قورا سبحانه وتعالى دورتان ده اختوى لذكر خواي قورا تشيخ خوي غفلتان دكا مالو منال فتنه اذا انسان ها تو بو جويري كوا خواو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو يرن كدو انسان تو شي انسان تو شي هلاكت دكاتل. انسان تو شي خساره من دكا فالمؤمن عندما قلتنا فتنة، إنسان لديه معلوم نعله أنه جيران اواني بيوان ديان بيوهيان قالوا أجل، فأنت أجل، فأنت أجل إمام هاته قلتنا كما إمام عمر فرموه تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقات يعني فتنة إنسان لديه معلوم نعله بنواج، برجوب، بصدقات، بخير، بساكات بهذه المعروفة تاكيه كأنزامي ددي خواه رشيدة كاتوا خواه رشيدة كاتوا أود رحمته لأمتي في عليه الصلاة والسلام يعني فتنينا مال ومنال خواه قورة بنيج وروج وعبادة لا يدبات أما أسانا لا تسيت تأثير لدينا كدناكات خواه رشيدة كاتوا أقب قريتو الله خواه قورة بلام عمر زاي خواه لي بفرموه ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر فرموه من ما بستم اويا كيف لأي وجه لبيغمبر الله عليه الصلاة والسلام باسي فتنبك أو فتنانيك وكو شبولي درياء وبحر دين اما خطرة اما خطرة او فتناني دين وكو بحر او الربار درياء ماذا يأتي إلى البيئة والسلام؟ باش أو فتناني بابكة قال حذيفة حذيفة مثل أخواتي قولي لسربي أخواتي كما بدأت وأن أمتي البيئة الصلاة والسلام سنشيسي لو صحابان ابوة كواه أمتي آقادار كردت وان لوها مشرف فتناني كواه ده تسريمان وتوشمان همو بسياركاني لسر أنبابتها لبيغمبر كردو عليه الصلاة والسلام بو او اي ايمي لي بترسيني ولي اقادار بكاتوان فرموه فاسكت القوم خلقك كربون فقلتو انا بوت ما امام عمر منجم لي بو لبيغمبر عليه الصلاة والسلام باش اوفي تنظرانه دا كاكا لآخر زمان دا وكو شبول دريا إمام عمر رضي خوالي يفرمي أنت لله أبوك و تتجل بها لله أبوك العربي بوبكار ديتم يعني شير تباكة خاوينة شير حرام نخوة ديا بابت باش بها صاحب خير وطاك بها العربي كبيرت لله أبوك يعني بابت فياوه يخواي بها إنساني تاك بها أتجل بها دالله من بله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام يقول ديفر مو تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا حذي فرز اخوة اليبي ديفر بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام ديفر مو زمانه دا ده دا ده فتنه ده تسر دلی انسانه کان وکو حسیره حسیره تماشات کندوه داوکانی لتانیش یک قایم کراوه هر داوه چیلی بکیتوه حسیره کروه لکنبونه لقستانی دا کاتن دا, دا فرمیتن فتنه اوان دا زورده بی وکو حسیر چون لتانیش یک داوکانو دنککانی دا دادنی اوان زورده دا بیتن جاء فيه غمبر عليه الصلاة والسلام فرموه لو كاتيك و اوفتنا ندم خلق دبي بدوباش. خلق دبي بدوباش. فأي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء. بشيك مخلقانك اوفتنا او شهوات او شبهاتان وردقرن. دستوناو دلیان لګر دلیان چون او د خویتو ته کل د ویلګر د مارکان ځاویل دکا او دلا رشد دي رشد دګرته اما بش یکم بش دوم د فرمي وايي کلب وايي کلب انکرها نکته فيه نكتة بيضاء بلام هردل اما د نبيتن ان فتنه و عماد نبيتن لو فتنانت يا قلبي دوه شهوات او ارزو شبوحات وکري د فرمیتن نو کته چی سفيله ده در يعني امضله عكس او تر سفيها دګر تر خو دي پاريځي حتى ترسير على قلبي زالوك اعتداء خلق دونه دو بش خلق لدلکاني اندبن بسن دو بش لكنه يمكنك أن على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة مدامة السماوات والأرض لماذا يمكن أن يكون إيماناً فتنة في وسط سبقاً في قرية أو دلاء حتى الدنيا مايا حتى أرض وآسمان كان مانا فتنة تأثيري لنا كنت تخوى دائماً لذلك لا يمكن أن يكون شهوات و آرزوش بها تکام بكوی خواه دی پاریزی اما بشیه کم والآخر و ای اوی تر خواه بمن پاریزی دفرمی اصود و مربادا کالکوزی مجخیا یعنی دلکیتر دلچی رشه ده گره تک رشه چی تک خواه مش کدی شوتینی لآخیر چنه هر رشه ده رجو كاتې کده سوتنې رشل دګرتن اگر اگر زور وو شته چې په سوتار رشل دګره لکه دواریخ هم په دې د ګترتنی اوا او د لر رشد بيتن امسکی امر شاتله تر دنيشي ځا پیغمبر علیه صلاتو و سلام دفر مخشستان حتا واي دله او د لر لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا يعني وای لیدت نسا کذا ناسی نخرا پشد ناسی او دلا اونده فیز د ویتن اونده شو انکوتو شهوات او ارزو نفس د کوي لې تګ دچی نزاینتی ساکا نزاینتی د ناسی نزاکس د به مام فریز الا ما من هواه یعنی لو کاتدا کساکا او خراپې ناسی کع ما د نبو شینکوتو ریواز الدین خوای ګورب بیتن رشال دګریتن نه ساکد ناسی نخراف شینکو توي آرزو شهوات او هواو نفس خوې دبی چې حاذلېبی د کاتب دالو کاته دا نه کراونده به حق شته دګه یعنی کاته کشنکو توي آرزو دی دوره دینو برنامه خوای ګورش بلم خوې په حق لا سره شي حساب د کاتب بلې خوشالمستان که گیشتیم بو زمانه و بو کاتک ایسا تی دادشین که پیغمبر علیه صلات و سلام دلکانی کردو با دو بش ایسا هم زمانه ایمه تی دادشین آوایا خلکه چی واحیا نازانی چاکه چیا نازانی خراپه چیا نکر آونده بلکو چاکه لیبو با خراپه خراپه لیبو با چاکه بلکو بانگشه با خراپه زکاتم والکو خل چې منع إز د کا بربست ایجاد نه له اوې او کوا خلک خراب نه کاتم لو کاته دا خوش خلق توشی دون خوشی ستال خلک توشي دونه خوشی دی دونه خوشی ګوره به هلاک د ده توشي دونه خوشی دی وین پیله نه دچو توشي دونه خوشی ګوره د بی کوا مردن لناوسون زور زور باشتره لوي توشي او نه خوشانب مردنا شيء اعتيادي زور زور باستر لويتو شيء امدو نقوش ياكميان اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا نخوشیا کوم او یا خرافات چاکی لته دته یعنی معنا په ناصی خرافات چاکه نه ځانیتن چاکه با خرافه ته دا غا خرافه به چاکه ته دا غاتره هتا وای لیدته لنه او دلیده چې جیر د بی اما نه بیت شاز د بیت قاعده خو خرافه د بی شاز بی انسان لسه په ساکه ورواته لو کاتی دا او انسانه کټوشه ام نه دبیتن خواعده که وایلی دیتن ساکه ناناسی خراپه ناناسی خراپه بساکتی بس دگا ساکه بساکتی دگا او همو بردوزو برنامه اورو رو لزیهان دا ہے او همو دجاعته دین و پیامی پیغمبر علیه صلاة و السلام دکره هر هموشی بناوی حقو راستی دکره هر هموشی بنایی پیشکوتن دکره هر هموشی بنایی مصلحات و برجواندی انسان دکره هر هموشی دلیل خزمتی مروعیتی داده کهی چاکه ان لیبو با خراپا خراپش ان لیبو با چاکه دانا زنن چه ها باشا چه ها خراپا لو اوی با و پیناسه ان با چاکه و خراپا بجوله نوان نخوشدوم خوشاوستان الا ما خطر ترع فاب ما بارجي لما هي لاكتر اويش اويه تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نخوشدوم اويه كاتك كا صدقه كاتك حلوز دربري كاتك وحكم دردك كاتك فتوا داتن نفسو ارزو شهوات پښې د خیتن په پښ قصهي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بناوي خواو پیغمبر عليه الصلاة والسلام خصدک او فتوا درک او حکم درک خواو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو فتوا لو حکم لو ربازه برینا خوا له امبريه تو ته ماشکا زمعیتر ایش انسان کاتی کوا شینکو توی نفس آرز وکانو شهواتکانی بو بحیلک دادا. انسان کاتی کوا ریگای دا شبهات بیت ناودلی. انسان کاتی کار ریگای دا ام شبهاتان بین توشی گمرای و سرلشوائی بکن په شته چا اعتیادیته دګا نکرهوان د خوې به راستي شته دګتن واته دګا کوې له سر راځه خلک له سر چوته موسیقه حرامه ګرنی حرامه بل امزور که سها لا فرق مفتيکاري ام زمانو فرق مجتهد کان حلال یا کدوہ حلال دکنه زوري شي بناوي الدين بناوي قرآن والسنة حلال ينكردوها جمعيت الباس ما انكرد خواي قورا لقرآن دا دفرميتا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليوظل به عن سبيل الله ام آية صحابي برس ابن عباس رزاي خوائي قوري السربي عبد الله كري مسعود رزاي خوائي قوري السربي تابعي كان كتنبي اما نبونا وقتابي اما نبونا لمجاهيد لعكرماء حتى ابن مسعود رزاي خوائي قوري السربي سيندخواذ فرمي والذي لا اله غيره او لهو الحديث الى دفرمي قسم بو خواي كوا هيش خواي تشيتر و لويز ياتر نيا لهو الحديث اللي رمعني غناء هالبورتشوغاني موسيقى آلات اللهو امدا دفرمي غوراني باشا كصحابك سيكرت تابعيه سمع عادتك سبقه كتابعيك تابعيه تابعيه صحازه السر له احكام ضربكم فيغنبر عليه الصلاة والسلام لحديث الصحيح إمام بخاري رحمتي إخوائي قبره لسربي روايتي دكال دفرمي لا يكونن من أمتي أقوام دفرمي تن لنو أمتي من خلقانك خلقانك تن جروبك تن زماعتك تن كومالك يا كسانك فيدادبن هندو شتة إخواء حرامي كردوا أولا حلالي دكالي يستحلونه يعني تستر حلال بها حرام حرامي دكا يجي يلم تشارس كباسي دكا يجي يجي ياند فرمي المعازف المعازف برو لغة عربية لهم قاسم تكاته ما شامكا المعازف يعني آلات له يعني شتير رابو اذن زابا موسيقى بدف بدتبل بحر موسيقية تربقوراني براب وارزن اما همو شمولي وحديثة البيغمبر دك عليه الصلاة والسلام توتشن فتوى ده حلالي دكي توتشن فتوى ده امشتاني كخواه البيغمبر عليه الصلاة والسلام حرامي انكردوه توتشن حلالي دكي بف زور بشيار دكري حتى او دفا قصم بالله العظيم لزماني البيغمبر عليه الصلاة والسلام دف نبو أو دف لدانا نبو حرامة دوريش بكاري ديني صوفي بكاري ديني كابراء شرود الإسلامي بكاري ديني هم حرامة والله وبالله وتالله سيريه پیغمبر عليه الصلاة والسلام ام اتدانيه تنها لیک حالت تنها حالت پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريدا يا دف تداباكار بيني او اجلو كاتيكا و... جنمار کمسلمان دا سجن مارده کاتن بس بو افرتان اوش افرت لجوری تیبتان نیا دنجی بو زلامان نیتن بو پیاوان بشو لبو عقد نکاح بس لعوده بکارهات یا زمانی پیغمبری علیه السلام درو دکن والله و بالله و طالله اوان بنای اسلامی باسی دکن رزاکن اما سیره پیغمبر علیه السلام اما حديثی پیغمبر علیه السلام بابین تما شایب کاتن تنابو افرد لكاتي نكاح سرودی چی سرودی چی زای چیسی تر ججنو رداو یا خود بوانای کافرو جولکو دیانو آقل فرز دکابل او کینر زمانی فغمبر علیه الصلاة والسلام کینر شرعاتی اسلام اما حبو ججن دانان اماننا کوا وایلیدت زمانه رشدی خویان په حق ته گیشتي خسي خوانو شهوات او رزقانيان بسردخن بسقسي خوا په بس غمبر عليه صلوات و سلام اشته حرام حلال دا کړ امش گورترين فتنه بسر مسلماني دا د خوب ما پاري زيتن ته من مسلمانم کبرواد زاني اگر لحيد به شي اسلامي وو کبرواد زاني اگر لسد طريقه وو کبرواد زانی اگر تو حج او عمره کبرواد زانی اگر پیسرزه ته حتمز گوت دلته تازه من خلاص قلنا حچمولی مناکا باب ته له فتنه بترسي له فتنه بترسي قربا سير هر یچه له امه باب ترسين چه دره خوای گور لما مکوول دکا چه دره خوای گور په من صحیح ما ناکا تو چه دره خوای گور تو شی بلا او مصیبت فتنته ک ما ناکا امانو من هموله بیرد چتاوا لا ترسي الى فتنة عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيح هذا هذا فرميت من سمع بالدجال فلينأ عنه جانجي بقره بزارة سنة ما انترسيني كسج مغرور نبي بعبادته طاعة تخيل كسج مغرور نبي بعبادته طاعة تخيل كسج مغرور نبي تن بودعوه بانقوازين كالبو اسلام بلا تازكو تايد بهاته هذا فرمي بغنبرا عليه الصلاة والسلام لو فرما يشتيكوا إمام أحمد وأبو داود حاكم لحسين عبد العمراني كري حسين رزايا إخوائي قوري لسرب الروايتي دا كان هذا فرمي من سمع بالدجال فلينأ عنه هذا فرمي أي جيل لدزالبه يعني لاخر زمان كددزالده د فرمی هریا چې جېلې بو آمدت زال هاتوه پیدا بو فلینعنه خولې به پاريز خولې دور بیخته سبحان الله سبحان الله نه فرمو او ایماندار او مسلمان برانوري رب وسي نه د فرمی او جېلې د دزالی بو هاتوه پیدا بو زماني وی هاتوه دله چې د فرمیتن فلینعنه یعنی خولې دور بیخته و لوې نبی لو, لو شونه د دزالی لیا فعشان پیغمبر عليه الصلاة والسلام سن دخوا بذات خواه قورا سبحانه وتعالى دفرمي فوالله قسم بخوا إن الرجل لا ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات دفرمي قسم بخوا وقسم پیغمبر عليه الصلاة والسلام قسم بخوا دزار كاته پيداده بتياه واحيا جيلا شبهات وفرط وفيل وطواشا كاريد ددزال رادا قريه او ان تأثيري ليدا كاتن وددزالي ايمان دارا شنكوطي ددزالي دابي وازل ديني قواديني تب ددزال زورة هل معناه ان ددزالة نيك الاخري زمان پايدا بي لهمو زمانة ددزالة هبولة امتي پرغمبر عليه الصلاة والسلام خلقانة دينكيان قوري ولا بيساوي خلق نا شری نه که دوا خلکاره له مو زمانه حبوه دین کی پیغمبر علی صلوات و سلام تا چونده او چونده و کړدو په خچ راګندوا هر قسيه د کی دلنه او مصلحتو بر ژوندۍ دعوه و بانګوازې تدايا بابا هموش ته خوونی هه خوون هموش ته خوونی هي هیڅ نه سعاته، برده، داره، کرسیه، دیواره، سهاره خوانی ها یاد. با ده عمره خوانه که، با ده پرسور رای خوانه که، کس کار. دینی خواش، خوا صحبیتی خوانیتی. اگاتا لیبی دتزالی آخر زمان، بو ایوانیه دست کاری دینه کبکن، سلنوی دای برنجنوه. بنایو مصلحه تی بنايه بحيس تي باسي اوام كرد قتم لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان امدل زالانه هر اواما بوده النواء دلين دلين همو زمانه لقى زمانه تر فرقه ها حكمكو فتواكا برويش تلو زمانه چيتل قراني بسار بله اماما قد قلت يجب أن لا لعرف عادته لعقيدة قرانكاري نبي أمي كفرة كفرة أمي فسكة فسكة أمي هالقراوية هالقراوية تحت قطعها فيها تو. لحلال وحرام نبي أمي حلال بوحلالة أمي حرام بوحرامة شتير نصي لسربي نبي أمي قرآن كسير لسكردي بي أمي فغمبر عليه الصلاة والسلام كسير لسكردي بي أمي إزعى إزماعي صحابي لسربي رزاق كوريان لسربي غورن کاری به سندانه لوی 9270 تو شورا د مزرنی بعقلی بوغنی خو ته پیشو تلکنی قوت به سر له احکام شرعی د سنداب رجو اوه حلاله اوه ریفدراوه او چه لګر من هجه حځ بکات لګر ما سبی کوملکت لګر ما سبی جماع اتکد گنجی ان نا گنجی جمله بو یچه تلفونی بخنم گتی سرڅاو مزر چه نقصانه دیکې ځاري کوم کوتي ثو امل نه هیڅ مذهبې دی با به کمین زار هر اصلا اصلا یو مذهب تا پیغمبر علی صل والسلام السلام هتا و شکرت هر دی فرمود دو شتم لنا یو بهجه شتوا قران سنت پیغمبر علی صل او السلام بس هیڅ مذهبي نه کړ دوا امام شافعي امام احمد امام ابي حنيفه امام مالک رزا او رحمتي خوای ګورایله سربیه امانه شتاه فاته انکد که كز... نه فرمو قصه منور بګرن که نه فرمو شنکاو تیمنبن که نه ګوت جماعت شی بنای من د ابو مسلیله همیان ده هم هم فرمو اگر قصه ایمد سعود بو حدیث ته خبر علی صلوات و سلام صحیح لو تن بده یارکت خصه مبه زی به دادن ما هو تقول برامة علیه الصلاة والسلام؟ هذا كان الإمام، اواني ترج، اواني ترج، سلافي صالح، رزاو رحمت اخوة قولنا، انت سربي، هنين اوان فاربوار. هنا رجعاً ابو بكر قلت، من سيدا لن بجي من بكن. لازمان امام امام أبو بكر رزاو خواه لي بي شواه مسلمان بو، رزاو رحمت اخوة علیه الصلاة والسلام فارمي، اگر لا يتراجع امام ابو بكر دابنه، لا يترهم امامه هشتا لن يجب ابو بكر اغران تراجع روجل روجن نفرمو بقسم من بكن لزمان امام بكر شاف مفتي ابن عمر مفتي بو ابن عباس مفتي بو عمر مفتي بو كي روجل روجن فرموتي دبي حرب جاي من بك قسم من وربغرد اهم الصحابه بريزا رويشتن من راسه انا يك دعاوى به ادب 3 قسم برامبر مذاهب كاينه بقسم مذاهب دكان كاينه روجل روجن قسم مذاهب هموتن بملاوه کچ دی کژ کینه لدو ما سفدرون دلین یم شافعیین لکد سوا الله درو ده کان امام الشافعی ده فرمیتن رحمت اخوای لی میتن لا صح عليه فی غمبر والسلام کر یا افرد ما لك الدنيا لز اذنیه اغنوز لکن اگر مسلمان راسقین نبن اگر خوا به تاکو تنیان نزن اگر هرت عقیده فخته جوام نبو باب ایوا ذنل کر مار ده هر کڅې له مار د کَن صد براز د فرستي بيدينه ملحده فافقه خراب ترين کسه هيو شفاعينه درودکَن والله والله ایو شفاعينين درودکَن بس سنت درې بت عذاب بت عذاب سنت کسې خو پیغمبر علي سلام د ګورونو دسکاري دکَن لسقسې تاغوتان تم تاکر دوه بيدينينه هیڅ ثاني کسې او فتوى من دي دم برو تماشا ذا اصلا اي واحد لما زهيب كتاب تنخين دواء اقاداري هيتش جنينه نظانه اقاد نظانه بن نايك لا هردتو كتاب دواء دينهم لما سنى امام الشافعي برو كتاب كان اصول الفقه بكينه البرهان في اصول الفقه اما امام الحرامين جويني اما باشترين بيشواء امام بواء برو بيخينت تماشا بكبنان سيدا لاتن برو كتابي الفروق بكا للإمام شهاب الدين المشهور بالقرافي أما شافعي بوه برو تماشي قوائد الأحكام في مصالح الأنام للعزب العبد السلام قورو سلطان الزنايات أما الشافعي بوه برو تماشي بك بزانسيدة ليتن برو دكان اواته ما شاكنا بنا كان, كان. برو لمسابي إماني أمي حنيفة رحمتي قوائلي تماشي مزموعة رسائل بالعابدين بكان بزانسيدة فرميتن باز براستي بكينا شتي که افتانلې به هینن شتي ساتانلې به شارنه واه اما نه هر چی ته در موختی باز وکړ ورو ته ماشای الموافقات وکړه للشاطبي بي اما حنبلي بو ته د دې راته ارشاد الفحول الى تحقيق الحق في علم من علم الاصول أم امام شوکاني رحمته خوایله بي او کوالا دره اثريه مباحثي ته ماشای وکړه ته ځان چې لکتابهونو یې کان شیطان دې هغه مزانه مشوره زنه لکواترز نه زنه سلطان بس سلطان مکه بس او مکه له بدر کې تاغوت د دانشو فرونه چوب دا دینارو د دیناري ور اما زاناني هملاني او عالم نيا اما خفروشه بروتما شاع فکر اسلامي بین المثاليه ولواقعيه للشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي رحمته قائله بي بزان چېره ګواترز زنه اومد وو لو 10 بروتما شقته المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقى بروتما شابك بزان سيدنا اما هموى مصدره ما زانوا نفامينه بنام ايوه هاد شوان كوتو اعرزو نفسي خوتاندبن هاد شوان كوتو شهوات دبن او زادوا اي كشفة خلق دلن دلن خلق نازاني ودا زان ان ايوه لابتدائي هيد ساقيد بينا وكو ايوه بينا اندامي نازانمتو اميرو بينا رابر بينا با ولدزال لاري هاتلنا نسب من النبي محمد عليه الصلاه والسلام داني شنو اقادر حزينه اقرازكن نسبنا شافعي سيدنا في مكان امامي شافعي ده فرمي رذا ازنيو حزم النستي شرشور بكا لو حاكم وطاغوتكاي بحكم غير ما انزل الله حكم بكا داك بعيته حديثي فيكبر عليه الصلاه والسلام وناي اسلام ناشرين تاكر ديا هات ساتلايت كان سي لحاتيا فماشاي استفيده بك اسلام تي دكا هموشان فيلم ابسان ددا وناي رحم دي فيانزم ديخو بيكمبر عليه الصلاه والسلام افرتي رود سفورت ماشان دكا خلق تماساي دكا صالخ بيدين دكا قلنا احويزري او اجد طي وياه وناي دين دينا كان ناشرينك توبم تمپشي مابنوها هر څان له سره او کسبه مده غن ارشیف تانصیته د اتمشای امکان بزاره پارس کول تانصیبه ويا خو تا نویل لپښتو دي نکته ناشري کړو او هیڅ دین نشي ځوان بکه چې ما بګنی او بعمل ته دهګم بپیاو خراب اما د سناب کینه ک علمانیه به دینه طاغوطه بناوی دین زربه مانیددن بناوی دین محتر مانیددن دلیمه ما ساتونده جور باشه چونالی من مسلمانم قرآن و حدیثی پیغمبر علیه السلاة و السلام پیشاوه مزدر ما مزدری جیان ما سرساوه بله ادواره بابسیده پیغمبر علیه السلام خوشوشتان لسیره لحادیث مشایب کن دا فرمی وچی خدبید دا, دا على صوته دنجی برز دکر دوا اشتد دا غضبه زرت وردبه اخمر وجهه دا مساوی سوله دقره تخوات منتون دمیان ایواب برس وچی با آثانی برانبر کافر و تاغوت و ملهران خسام بکن قربان زناب دا لدکم دا لتی لابو زهلی تی ابلیسی منو دا لتی ابليس دعاي سيركم ها ابلس لا ختنبا دعاي عليه الصلاه والسلام ها پیغمبر عليه الصلاه والسلام اما حديثي الصحيحه ابو داوود نسائي حكرواتي ذكر رحمه اخوي النبي امام احمد روايتي ذكر رحمه اخوي النبي بوتش ده فرمي پیغمبر عليه الصلاه والسلام زاهدوا وشركينه باموالكم وانفسكم والال سينتكم اما حديث صحيحه ذا فرمي جهاد لك الكافران بكن مشركان بحر شيء وي بمال ثروه وسامان ونفس وجان والروح وقرباني دان وبذمانشتان بابا من جهادي بنفس نبو جهادي بمالي شبينك لا ما انا كم لك انا واش من درتين بس ما انا كم ما انا كم ذا تمشاك قاعده شي جوهره زناندن ذا دا فرمون وجهاد الكفار يعني جهاد خبات كن لك الكافران بالألشنة بزبان يكون بإسماعهم ما يكرهونه ويشك عليهم سماعه من هجاء وكلام غليظ وغليظ ونحو ذلك دفرمون من جهادي كافرا بزبان أولا كاكسان بيبري جونيان بيبري ناشرينيان بكي توريان بكي شتك بيتيان نخوش بي خد بوامن سلماء كسيب كالصالحي كافري بي لسه لڅ زمانه بوله کافر کی په کې په قسم مسلمانې به لڅ زمانه بوله لڅ زمانه لڅ زمانه لڅ مزدار لڅ مزعل کنه لري خسيبي کی کافر په خوشبي کا څخسيبي کی تاغوت والله وبالله و الله هرڅک نه یو خوای ګورې شند شرعي اسلامه من لسره او من برا هرڅه کم کذ اگر مسلمانو او قام باوري توا و انساني ریکو بيک په لهمان كاتیز دا تاغوت تو پیای و د صلات پی ناخو د دلیل ایمانم تا واه سی حق ده کوم خو میخذي اوه هر وجه سلطان مدح منی کرد او لا ایماني خوند ترسيب والله لا ایماني خوند ترسيب والله لا ایماني خوند ترسيب سلطان مدح بکاتل نابي مدح بکا دبي هر زمبکا دبي هر پی ناخو بیا مکسدا كم دبي قسميني پی بناوية دين اما قولتني شهوته فتنته بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهي فرموه ديتناو دل او جاك عليه بيغمبر عليه الصلاة والسلام بباشده خسيخوه لتلبزوني ملاعداني شبشاري برأي من اوهاباشة ولو بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهذا فرمي برأي اوهاباشة لأروا لما صلحت اوهايه معمو سايا برادرم هاد ليرب ماوية كفيت خالجه مسلماني يرنيجيش له دعك يرنيج عشاءك وتمام السباسي ستكر روج الجمعه روج الجمعه على خطبه باس ستكر وتو والله سلام يمكن سلام شو سلام دكي سلام فنور دكيا سلام لا تش دكي بوتي لناو خطبه كجتهم پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي نكن سلام لزولك وديانا مكان اول زهرها تاع واه سلام طال ذكر حديثي في عليه الصلاه والسلام إيه. حاژنکه غوتو چې ما دروله پښتو به کبره ما موشته عین مطلب ولا کوټوي او آماده بوه درته غوتم وتی به وسنده به احادیث بخینو غوتې نو خو اخي سره زولکاو ديان لره نه زولره هيا ديان هيا اخاګه زوژن بیت خو فروشو بکره جلاي او ان هيا غوتې جاله د ودا عیبا ادي در اسلام تن زه 20 وکړ بیت حدیث پیغمبر علی صلوات و سلام باز نکي او څه زولکاو ديان لا له پروژه آسی فندوتیزی خزانه چې در چوله پرلمان ابو زهلي دلیت چې باندې چې ته من نا... دا نه دل... دا کوباب نه بینه منداري بدات لو والله هو زرلي پدګ اخرا په نحیه درونی خراپا ایباش پیغمبر علی صلوات و سلام دا فرمی لحر سالم دا کان طفير النجم کان لده صالح اقناه انكي لايه ان بدن لايه ان, ان بدن ضرب العربية يعني لايه دان لايه دان؟, دان يعني خواه پیغمبر علیه السلام و لا نین خواه زناب تان تذبیق بکن بغره نو شایدین خواه پیغمبر علیه السلام خواه مولا اکما هیداد بدعو او ریدار هستا اخوة يا ارمتي وهوكاري همو معمبكاتا بوقع عنديني دينكي في غنبال عليه الصلاة والسلام بمخلقه بس هتاكي ما حقه باطل يجدانكي نوا بس هتاكي اما نزانين اما حقه اما باطله هتاكي هتاكي بابا اوينكويندواري شواكويندوار بوا كويندواري دزاني اقال لتلفزيون الاسطة لايتا بس مالو من دار اخوتك قاعد درم بس بس تخوا ابن يا نو دو ياز لكن في تمثيل هذا دا نيشن خوف پیغمبر عليه الصلاه والسلام في نقوشا عليه الصلاه والسلام سنتي اواب و طاج نزع اشاخ اخوتك اغموانك شتي اشتي كارشي ضرورينا بنزع اشاخ شو دكوت بو بو اوي رهندی ناظم فندمو ترصاد و ساوي عزياد او ترخینه دادنی شون سایقوت از زیاد ددان گناهان ځکهان او ځا اوج لیکار سن مفسده او بيديني پیدا بي دبی څنګه مفسده او بيديني څنګه من واسک دوا برا تعدا نه خوشی خوې کړ دوا اختیار حفظه سال حبی ذاته کتی خوې زنا نه کړت دوا او عیاذ بالله اما لسه پیدا بوا لسه لسه پیدا بوا که که لسه شریعت هیسان پیدا بوا لسه تدبیق شریعت پیدا بوا هل خسیه بکیدره وکو تالیبان ده بابا تالیبان اتوی افراد روزو بیس لوا عبادتا تیشی با فلان و فیسکاریا خسی خواه پیغمبر علیه السلاة و السلام دست خوشیج لوان ده کم آن شریعتا تدبیقه خوشیل سر کوتنیش بو آوانا. لوخا پرودګار د پاره نو ځنه خوایا لوخاتی نو کان شفاتګیر ځکان په عفو خدای عفو ما مگهی په رحم خدای رحم ما مگهی د دنیا مان ما سلامتی لکی له مصیبت دیني او دنیاقي عام درګار یا ربي خدای لم مردوکان ما خوښ بي خوای شفابونو خوښکان ما بنيري خوای زين مسلمان اصلاح بكی جیرو اسیرکان ما اعزاد بكی یا رب العالمین مسلمانې آفرتنه خوښه لناوجګا لن خوښه نه کټوا يا ارحم الراحمين داوي ليك الدين لابارقاي في درج برز بكينو دعاي بوبكين خاشفي بوبنيري خيا رحمي فيوبكي خيا صحتي خوج بكاي خيا تندروستي خوشي فيوبدي خيا با اساني خوي همو مسلمين شروا بشويه يا ارحم يا ارحم الراحمين مسلمانا لا هر شيء حنا سريان خداي قولا يغرزو براتك خوش رستي لا دا برويني خيا لا روش في امل نسالحوج اي كوشر لديدني في غن بركات عليه الصلاة والسلام ببشمان لكي يا أرحم الراحمين لروجق يا مدلب هشت لديدني ذاتي خذ ببشمان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قد يعفو مهم كي قال الله يمعافي قدسة قناه تالما دابيني توبتشين بقسمت بكي يا أرحم الراحمين اما دمان بكي اجوازي لمنج رمزاني في روز بكين بشيوية شرعي اخوة قوة ما مدايا يا ارحم الراحمين ايمان التقوى ما ببقشي او مانق بكين يا ارحم الراحم العبادتي تيدا بكين اخوة بوما ناسام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لما نخوش به ببر شفاعتي بغمبر ما بيخي عليه الصلاة والسلام ان في ذلك اللي لمكان له قلب او القى السمع وهو شهيد I'm going to win. Be... الحمد لله ثم الحمد لله ما توفقي والعطساب ولاثقة إلا بالله عليه توكلت والله عني الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل الإبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المنظمة العاصية الغافلة أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم عوامره وكثرة مقافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم في الخلق أجمعين إن الله مع الذين التقوى الذين هم محسنون خوش ويستان أما مقامي فيغنبر عليه الصلاة والسلام دارة فيغنبر عليه الصلاة والسلام منبري لمسجد تبو وامو جمعان خطبه بخال خيل تقا مسلمانا بي بشتي كسي بكاري بيني بلام لبر او هند شتي تر سند اصلكه كسي شخصيه بلام تي پرند بشمول مسلمانان وعقيده وبيرو باور اندكا سواء شكاري لو مسلمانان تي دا خطيب بيستل سمي بني بيغمبر عليه الصلاه والسلام برغيو داكو چلب كات کابراه یا کاډری پیشکاوتو له حزب متخلیکان کردستان د شمع من باسی شته کوم سر او, أو تعزب تعزب خبر دا را اسابه خبره هاتوه د سلیله پښددان ما یا امریکانی او د څمدي له ناحیه می قائم قامبي د سلیله پښددان لرنامه بسم لحمو شو له د ناحیه امیر المؤمنین اوانا د سلیله پښددان تعذب تعذب خبر دیتل ولام داته بلا اوکراوي چې یا خو شټېنو سره باندې نورو کړ د نواله سره مل عبد الصمد انا لفيسبوک بلا بوتوبو رديده دموا دلې من لم غواړي لوین لکاتي خو غواړم کمنه پمشاندان صفه کا رقمی لټشتونکه قطک بوم خینو همو لبرتانه وګورونه سر شي دکې بینن لخد بکا دلې من وانه کوته ما مستا على اساس كابراج حزبية دجيب من اواتس وعشو دكا بوهتان دكا درو دكا والعياده بالله خواب من باريزي ايش بوهتان درو يكا منش تو درو دكا تو بوهتان دكا ها سره وانوسيتي تكفيري تخوى تكفيرتيا اما بوهتان لك اي بابن دمانسا يتشيلتانيش كردوا اما على اساس من تكفيري ما تندرهم بدمانسا خلق دكا بامسومان لا نعلم و لا نفهم حتى كي حتى كي سوى شيء خلق دكان خلق بقبراتوها خلق من قبلاتوها خلق بپاره مدخلية فلان و فسكه حلنا خلطة داره ام دينا كتسره و روي خوي زحمته تو بتواني خلق حل دي اگه با دو روش سال دعاية كابره پشمان دبي دقراتوها عقلي هيا تو درو دكي تو مهتم بمن دكي من او من ومنوته اسلامي خرابت للعلماني لو كانت يكتبوا ومدلعك فيه بشاندان ايه ساج من تنهايك يكشت عن ندخل موه بس او ان ذا اولا ما يخونا بقوة ودراءة من اللبيني او الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه اجمعين اما بعد زادة بدور ودريجي لاخيري اوك اما بس ما تنهاق سكويت عن ندخل بقوط حكمنا سبدل. من را واندم گفتوہ دلم کی اوله ایمان ته وبرع الmani اسلامی باش ترا او چی دله تند وام نهوت بس مو ته دخیموب زنه چیوتوب خو دله رو لروانگی خلتاندنی خلق او انی حزبہاتی دکم بنای اسلام خطر ترند ایم نشم گفتو را واندم گفتو لکه څنګه حزب اسلامي کمبناوي دین څاشه خلک دکن اته کوتای پهات به خود اما شهادت لسه خود دا خود تخوا يشو يشو من شرهاندم وتو دی بګره خودبکې تربین نوبزان من شرهاندم نوټوا تو خو عیب نيا یشات یشوم په بوتعکر او دروزن دا د نه نه زانم نه فهم او همو بلا بلا مشاکل له دنیا يرد ذاتن بس هم مسلمانان دا دی اگر نه سیميا اگر همو شو روز له تلفزيون او کان اخبار کان چې بيتي دبن برما ولاته کله روان شلاتي اسيا برما حسد سال حق کړم په بونه مسلمان شهادت حق يا هینو لا اله الا الله محمد رسول الله بور اساګور ترين د نو ساي دي دکرتن اي مدخلي نظارو نفهم بابا جوبنا بابا يعني درنا كي بابا فيسبوك كوري ناجي ريباسي عم بكي اما مسلماني بورما بورما وكو صولة كتشي اشكا سالبراؤون ها تماشا بكتن تماشا ايمان وزميل تا تأثيري لبكاتل اي اواني جوكو اماني لبناء امانينا ها صور ريس كراونا سالبراؤون ها وكو صولة كتشولة كتشا سالبراؤون ها تكراوون حتی ایستا که دو ست هزار یعنی سر براوه دو ست هزار بطلبان دو ست هزار خوانه تماشای بکن ده غیرتینا گیرتان هیا عمیلو خوف راشی دروا تماشای که مسلمان چی لیده لبرسترین بنایا لبرسترین قادف راد ادره بوسر زوی کسیش ندی فعی لیبکا کسی, جن لیب کسی جنییا تنها نبر اویی قالوا ربنا الله هل نبار خوايا بخوا هل نبار اويدا لا اله الا الله عمبوذ يكان او هان لدكا تماشاكا ايبو بجوابناها لسا وابو انسا ولا عبدالصمد بجواب دي بكمي باسي دقي اقل بخوت كم نبي ايبو بجوابناها او مسلمان نية ای بابا درو نه لونسر شیخ متخلی لسر بیره نو تکان ده نشته په عربه کیفی هر زمه فنوع اسکار تام خواردن من بسای خوبل سعودیه بی نیوما لا ګالی انده نشتوما خوشتری خواردن هیڅ مسلمان نه ديتی دزبینی له سودان مسلمانان چی مسلمانات سی دکا هله مانی بی نیو تسیام وسر حدوا که اسلام جهیدا حکمیه په دصو حکمیه سر دا سر آن تماشایکن سر دا وړه سر زادہ وو اوه هر یوه چې وړه د حد متر سیدینه کوي وګوري دلته وره فز دینه کوي وګوره هیڅ لناکاين بس کس یوواز نه ني ها اقر اقر اقر دا و مسلمان نه نه اقر تماشایکن لن نه اقر منالو جینو عازنو افرد د سوتې منالی بربه مکان د سوتې ای بو که په ځاب نه ات هم ورجه حزب کړهکان باسي انفالکان واکردو واکردو واکر اي اوانش راي مانينا اي اوانش خو چي مانينا بو كه زسرام دواب نه بو ته زباه نه درا کا به نه پرلمان دانشني به کاثن بلبس بدعني او انزده كن اذن اذن حزب اسلام يكان شي نه له چي خطاشارديتو شو رول برنامه هندسي مسلمانانا کافي دا كردو اسلام چي تا كردو دغه په شاندار چي او او شن دانه او شن بكم بواوان بمن در تکفيری بمن در تکفيری والله او او اخوه و پیغمبر علیه السلام کافری با هر کافری داکم هر کافر داکم تاغوتش کافره سلطان ایره هم جایند دین برچوینا ما دم شرعت محمد المصطفى علیه السلام حکمناکن ناشترسیب یکجار دم رم پیغمبر علیه السلام در فرمی مذنه له پناي خوای ګوره لجيره لي خوای ګوره زو زور څاک تروباسترا لجيانګ له دځاې تي خوای ګوره مثلا وانه به جواب نه نه کښې له ته نه له سلام مشو معنا نه ها ها وکول کچيان لیکراو سربراون ایبو کسب جواب نه ات کواني کواني پيامو سپېدا کوه کواني کواني کاله چنا ایبو واسيان ناکن اي بو مفتقات تا قسله كن فرقه مشهيد وفرقه مفتقات انا چينا سلام بجوبناتن سلام بجوبناتن نكتايدا خوشوستان ان شاء الله لجمعه ربردو بيتن لجميده هاتدا امكا حي بو افرتان بونجي جمعه وبوناج التراويح جرمضان ديكينوا معلوم من قالو كسكاري ختان او اني كواشمولي بين بين بونويش برايكو پیچو شرعي ان شاء الله لوتاري جمعي دا هاتو دا بتفسیلی باسی دا کن لرمزانش لوتارا کن تأكید لسر حتنا مزگوتي آفرت دا کن خشکا کن من خزانا کن من دایک من منالا کن من أكثر بك نواء لزمعي دا هاتو دا شويني تايبتها بو نويجي أفراد هم بو خطبي زمعي و هم بو نيجا كاني لرمضان إن شاء الله تعالى وخواته فيقمان دا خاخرية مكسبون ونسي بتعبتي أو كساني كوابه وماندبونة شوينكيان بو خلق بو أفرطان آما ذاك الدواء اللهم اغفر لي والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام و المسلمين واذل الشرك و المشركين و دم ال يهود و الطغاة الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون اللهم اعدنا الي دينك و شنه نبيك و رسولك اللهم امننا في اوطاننا اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر مجاهدينا في مشارق الارض و على اعدائك و رب العالمين اللهم دمر اعدائك اعداء الدين اللهم ورحمنا وانت خير الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغثرة ورضوانة وجنته ونعيمة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلي اللهم, ب... اللهم بلغنا منازل الشهداء في سبيلي وسل الله وسل مبارك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين خوشة استال آقاذارت عندك مواج شيدوا شمالا هاتو دوشمل اثر ششمې دهاتو دا دای نه رجعې شام محاضره منده به لسر څورنیتي روزو ګتن ركنتانې سنتان او بي ستالې مسلمان و علم عبادت خداي ګوره وکا زانستی ته به په هموشته نک به نظر ان الله تعالی شوی دوشمل اثر ششمې دهاتو لپاره نه رجعې شام محاضره منده به لاو مزګوت اقیم الصلاه